بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوثوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد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 حرمة عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وماه إلا لغير الله به والمنخنقه والمنخنقه والموقوده والمتردية والنقيه وما أكل الثبع إلا ما ذكيت وما ذبح وما ذبح لن صب وأن تستقتم بالأذلام ذلك فسقى.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 أولى مستم النساء خلَمْتَرِذُ ماء فتَيَمَمُ صيَدَو طيِّبَ فتَيَمَمُ صيَدَو طيِّبَ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه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 إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم فالذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروني متى الله عليكم إذ هم قوم أي بسطو إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم إثنى نقيبا وقال الله إني معكم لإن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتوا برسلي وعذرتموهم وأقربتم الله قربا حسنا وأقربتم الله قربا حسنا لا كفينا أنكم سيئاتكم ولا دخل أنكم ولا أدخلنكم جنات تدني من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فَقَدْ ظَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ.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 وَسَوَفَيُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ يَأْهَلَ يا الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ يُبِينُ لَكُمْ كَثِيرًا مَنْ مَا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوَ عَنْ كَثِيرٍ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النود بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح بن مريم والفَمَائِمِكُم مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَيُّهُ لِكَالْمَسِيحَ بِنْ مَرْيَمَ وَأُمْمَهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ دَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُوكُ مَا يَشَاءُ والله على كل شيء قبير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه كل فنما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من من خلق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 قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا مما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين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 لئن بسطت اليدي إليك لتقتلني ما أنا بباسق يدي إليك لأقتلك إني أطغى الله رب العالمين إني أريد أن تتبوا أبي اسمي واسمك فتكون من أصحاب نار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتلهم فأصبح من الخاسرين فبعت الله غرابا يبحث في الأرض يريه كيف يواري سوء تأخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوء تأخي فأصبح من النابنين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساب في الأرض فكأنما, فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا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 أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم فزي في, في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم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 والسارف والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا مكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه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 لهم في الدنيا خذي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحر فإن جاءوك فاحكو بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا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 أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شجعة ومنها جاء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 وأن احكوا بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم, واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه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 إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَتَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْهُ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ مُّادِنِينَ وَيَكُونُ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَافِظَةُ أَعْمَالِهِمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ يا أيها الذين آمنوا ما من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين أعزّة على الكافرين يجاهدون يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لو متلا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 واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا نابيتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون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 من لعنه الله عظم عليه وجعل منهم القربة والخنازير وعبد الطابود أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل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 وَلَٰكِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ لَا يَهْتَدُونَ فِي دِينِهِمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ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 فرى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون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 لا تجدن أشد ناتعاوتا للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم نوددا للذين آمنوا الذين قالوا إننا صاروا ذلك بأن منهم قسسين ورهبان وأنهم لا يتفكرون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 لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكثارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعبون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفروا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون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 إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟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 ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا يبلو أنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ولما حكم لي علم الله ما يخافون بالغيب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 تعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كثارة طعام مساكين أو كثارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليدوخ وبال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 واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهري والقلائب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 أو آخران, أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحدثونهما من بعد الصلاة فيقثمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله ما إذا لمن الآثمين فإن ظر على أنهما استحقا إسمال فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولاد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 الله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يدمع الله الرسل فيقول ماذا أدبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب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 وَإِذْ كَثَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عِنْدَ يَئُوثَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنَامِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ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 تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرزقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين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 لهم جنات تدري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم وربو عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن